للمفارق موجا للمفارق موجاع رحيل وفي معاناة دربي خفق يمانسى من حمولة ثقيلة كم يا كل ما قول هون قلت كل فداه أشعل الحزن فيني كل نار وفتيل لين شفت الماني تحترق في لضاه الصمت فيني والميدا ما تسين, تسين خزواد حزني أذكرك كل ليلة عند وقت الأصيل ويحتضني خيالك وارتقي في سماه لك بقلبي محبة وانت أغلى لماني وانت نبعى الحياة روف بيا بي زماني كم تجرعت ويل يوم قلبي عشق طاره وعلان هوا يا زماني كم تجرات و يوم قلبي عاشق طاره على الهوى